فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن ما عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جننا ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يَغْضَبَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ بِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِبِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أنزل نزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عياذ ربهم